الموقع الرسمي ل ف ض ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه الماده, لكم هذه المادة. الحمد ل رب المرسلين الغر الأنبياء العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وصفوة المرسلين إمام المتقين وقائد الغر المحجلين على سيد وصفوة وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه ومن اهتدى بهديه واستن بسنته إ ل ى يوم الجمع والدين عباد الله في النفس ا ل ب ش ر ي ة غرور وطغيان وفي دواخل النفس تعقيد وعصيان والنفس ا ل ب ش ر ي ة ك ث ي ر ة المهاوي كثيره المهالك تفضي بصاحبها إ ل ى الخزي و تقود صاحبها إ ل ى المهالك و من أ ج ل ذلك كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يستعيذ بالله من شرور النفس و س ي ء العمل و نعوذ بالله من شرور أ ن ف س ن ا و من سيئات أ ع م ا ل ن ا ل أ ن النفس ومسالكها ا ل م خ ت ل ف ة منعرجات ومنعطفات ووهاد ومصاعب يشعر ا ل إ ن س ا ن بالتقلبات بينه وبين نفسه في ا ل ل ح ظ ة مرات ف ت ا ر ة يجد نفسه يقبل على ا ل ط ا ع ة و أ ح ي ا ن ا أ خ ر ى يجد نفسه في ا ل ع ب ا د ة متكاسلا متعبا مثقلا أ ح ي ا ن ا يميل إ ل ى الخير ويعرفه ولا يقدر على اتيانه ويعرف الشر ويدركه ولا يستطيع أ ن يمتنع عن تعاطيه النفس ا ل ب ش ر ي ة م ع ق د ة ك ث ي ر ة التعقيد وهي ك ث ي ر ة التحولات بين البكاء وبين الضحك و أ ن ه هو أ ض ح ك و أ ب ك ى و أ ن ه هو أ م ا ت و أ ح ي ا و أ ن ه خلق الزوجين الذكر و ا ل أ ن ث ى من ن ط ف ة إ ذ ا تمنى و أ ن عليه ا ل ن ش أ ة ا ل أ خ ر ى و أ ن ه هو أ غ ن ى و أ ق ن ى وهذه النفس ا ل ب ش ر ي ة ب ح ا ج ة م ا س ة ل ت ر ب ي ة وتهذيب و إ ص ل ا ح وتقويم أ خ ذ ا لها و ت ر ق ي ة لها إ ل ى مراق الكمال ومدارج ا ل ط ا ع ة و إ ن من مسالك تهذيب النفوس وتقويمها و إ ص ل ا ح إ ع و ج ا ج ه ا والوقوف على عيوب النفس و آ ف ا ت ه ا أ ن يخوف ا ل إ ن س ا ن بالله جل جلاله وبوعيده فذكر ب ا ل ق ر آ ن من يخاف وعيد لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا ع ب ا د فاتقون و إ ن المسلم يحتاج بين ا ل ف ي ن ة والفينه وبين الحين والحين أ ن يذكر بالنهايات ا ل أ ل ي م ة وبالدار ا ل أ خ ي ر ة وبالعذاب المر الذي حدث الله عنه معدا ذلك ل أ ع د ا ئ ه والخارجين على شرعته قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم ن ك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نكذب بيوم الدين وكنا نخوض مع الخائضين حتى أ ت ا ن ا اليقين فما تنفعهم ش ف ا ع ة الشافعين يحتاج ا ل إ ن س ا ن بين الحين والحين أ ن ي أ خ ذ شهوات النفس ا ل م ف ض ي ة بالنفس إ ل ى الهلاك والعذاب والدمار الشهوات أ ح ي ا ن ا وهذا أ خ ط ر ما في النفس ا ل إ ن س ا ن ي ة الشهوات ا ل م ت أ ج ج ة ف ش ه و ة المال تدفع إ ل ى أ ك ل الحرام و ش ه و ة النساء تدفع إ ل ى انتهاك ا ل أ ع ر ا ب وشهوة, وشهوه الظلم تدفع إ ل ى التعدي والطغيان ويحتاج ا ل إ ن س ا ن إ ل ى من يقهره ولا يقهر ا ل إ ن س ا ن إ ل ا من خلقه وخلق الله ا ل إ ن س ا ن ولكنه عرفه وبين له وكشف له السبل ا ل م ف ض ي ة إ ل ى العذاب ومن ذلك الحديث عن نار تلظى كلا انها لظه ن ز ا ع ة للشوى والشوى ف ر و ة ا ل ر أ س تدعو من أ د ب ر وتولى وجمع ف أ و ع ى تدعو أ و ل ئ ك جميعا إ ن ا ل ق ر آ ن حدث عن النار باعتبارها من المسالك ا ل م ه م ة في ت ر ب ي ة النفس وتقويمها و أ خ ذ ا ل إ ن س ا ن نحو المراقي وقطع الشهوات وقطع السبيل إ ل ى النفس بالتخويف بنار اعدت للكافرين وقودها الناس و ا ل ح ج ا ر ة إ ن الله أ و ق د النار الف عام حتى ح م ر ت ثم أ و ق د ه ا الف عام أ خ ر ى حتى س و د ت ب ب ي ض ت ثم أ و ق د ه ا الف عام أ خ ر ى حتى س و د ت فهي سوداء كالقار لا يرى لهبها ولا يضيء شررها وكلما خبت زدناهم سعيرا و إ ذ ا الجحيم سعرت أ ي زاد الله عز وجل في وقودها و أ ص ح ا ب الشمال ما أ ص ح ا ب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم أ ي من دخان كثيف لا بارد ولا كريم إ ن ه م كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم ا ل ق ر آ ن يحدث عن ا ل م آ ل ا ت ويخبر عن الصفات يخبر عن النار ويخبر عن أ ه ل ه ا وعن صفاتهم وعن ما هم عليه من الحال حدث ا ل ق ر آ ن عن أ ن و ا ع العذاب وعن صور التعذيب التي في ا ل ق ر آ ن ف ت ا ر ة باللفح تنفع وجوههم النار وهم فيها كالحون كالحون إ ذ ا أ ك ل ت النار الوجه إ ن ح س ر ت ا ل ش ف ة العليا في ا ل ر أ س وانحسرت ا ل ش ف ة ا ل ث ا ن ي ة مما أ ك ل ت النار إ ل ى الصدر فصار ا ل إ ن س ا ن كالح الوجه و ت ا ر ة بالصهر يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد و ت ا ر ة بالسحب يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر وسقر وما أ د ر ا ك ما سقر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ل ح م ة ولا تذر ع ظ م ه ا لا تبقي ولا تذر ل و ا ح ة للبشر عليها ت س ع ة عشر من ا ل م ل ا ئ ك ة والتسعه عشر جعلهم الله ف ت ن ة ل أ ه ل م ك ة قالوا ت س ع ة عشر ملك إ ذ ن نحن قريش نكفيكهم هؤلاء التسعه عشر وما د ر و ا أ ن الواحد ة من, التسع من التسعه عشر لو اجتمعت ا ل أ م ة وخلق الله جميعا لما قدروا عليه لذلك قال وما جعلنا أ ص ح ا ب النار إ ل ا م ل ا ئ ك ة وما جعلنا عدتهم إ ل ا ف ت ن ة للذين كفروا وذلك في كتب أ ه ل الكتاب موجود ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين آ م ن و ا إ ي م ا ن ا ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون ولذلك حدث ا ل ق ر آ ن عن النار كلا إ ن ه ا لظى ن ز ا ع ة للشوى النار من يقدر عليها أ و ق د ه ا الله وهي ا ل آ ن م و ج و د ة والنار م خ ل و ق ة ولا تبيد ولا تفنى أ ب د ا و أ ن النار ا ل آ ن م و ج و د ة والدليل على ذلك ما نعانيه من الحر والفيح قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا تصلي عند ق ا ئ م ة ا ل ظ ه ي ر ة ف إ ن عندها تسجر جهنم ت أ ت ي ا ل م ل ا ئ ك ة وتوقد جهنم تعدها للناس وكذلك قال اشتكت النار وقالت أ ك ل بعضي بعضا ف أ ذ ن لها الله بنفسين ي نفس في الصيف ومنه الحر ونفس في الشتاء ومنه أ ش د ما تجدون من الزمهرير أ ي من البرد الشديد النار م و ج و د ة ا ل آ ن النار م و ج و د ة اطلعت على النار فوجدت ع ا م ة من دخلها من النساء النار م و ج و د ة و م خ ل و ق ة و هي ا ل آ ن م و ج و د ة حدث ا ل ق ر آ ن عن صنوف العذاب ل أ ه ل النار و هم ي ص ط ر خ و ن فيها ربنا أ خ ر ج ن ا نعمل غير الذي كنا نعمل أ و ل م نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر و جاءكم النذير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 وجوههم النار لهم من جهنم مهاد المهد جهنم ومن فوقهم غواش أ ي نار ع ا ل ي ة تغشاهم من فوقهم لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون و جهنم ع ظ ي م ة في خلقها إ ن الحجر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 من أ ج ل أ ن يقفل عليهم و أ ن يوصد عليهم فالتاجر أ ح ي ا ن ا يضع بعد أ ن يغلق الباب يضع ح د ي د ة م ع ا ر ض ة على هذا الباب من أ ج ل أ ن لا يفتح الباب في عمد ممدده هذا العمد الممدد عذاب أ ه ل النار كلما نضجت بدل جلودهم بدلناهم جلودا غيرها صنوف العذاب والهلاك وجوههم م س و د ة كالحه وعذابهم أ ل ي م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 وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون وترى, وترى المجرمون ناكسوا رؤوسهم إ ن ه أ ش د أ ن و ا ع العذاب حدث ا ل ق ر آ ن عن طعامهم فليس لهم طعام, إلا من ليس لهم طعام الا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع إ ن لدينا أ ن ك ا ل ا وجحيما وطعاما ذا غ ص ة وعذابا أ ل ي م ا فليس له اليوم ها هنا حميم ولا طعام إ ل ا من غسلين لا ي أ ك ل ه إ ل ا الخاطئون والغسلين هو ا ل غ س ا ء في ص و ر ة صاد حميم و غ س ا ء و آ خ ر من شكله أ ز و ا ج أ ي أ ش ك ا ل م خ ت ل ف ة والغسلين من الغسيل ما نزل من جلود وعرق ونتن ي وعصاره أ ه ل النار والزناد في النار وما يسيل من فروج الزناد رجالا ونساء قيحا وصبيضا يتجرعه أ ه ل النار و ي أ ك ل و ن ه قبل أ ن ت أ ك ل ه النار طعامهم ان الذين ي أ ك ل و ن أ م و ا ل اليتامى ظلما انما ي أ ك ل و ن في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا طعامهم الغسلين وطعامهم ا ل غ ص ة وطعامهم الضريع وشرابهم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يصيغه و ي أ ت ي ه الموت من كل مكان وما هو بميت و ث ق و ا ماء حميما فقطع أ م ع ا ء ه م يطوفون بينها وبين حميم الان متناهي في الحرارة يدخل في النار والحميم بالقرب من النار فيقول اخرجوني من النار اريد ان اشرب فتاخذه الملائكه الى الحميم يطوفون بينها وبين حميم الان اي بين النار وبين الحميم, يأخذون إلى الحميم فيقول أرجعوني إلى النار يرجعونه الى النار يقول ارجعوني الى الحميم يطوفون بينها وبين حميم الان و ا ي س ت غ ي ث و ي غ ا ث بماء كالمهل يشوي الوجوء بئس الشراب وساءت مرتفقا إ ذ ا قرب ا ل إ ن ا ء إ ل ى وجه ليشرب سقط لحم وجه في ا ل إ ن ا ء قبل أ ن يصل إ ل ى فمه إ ن ش ج ر ة الزقوم طعام ا ل أ ث ي م ك ا ل م ه ل يغلي في البطون كغري الحميم خذوه فاعتلوه إ ل ى سواء الجحيم أ ذ ل ك خير نزلا أ م ش ج ر ة الزقوم إ ن ا جعلناها ف ت ة للظالمين إ ن ه ا ش ج ر ة تخرج في أ ص ل ا ل ج ع ي م ط ل ع ه ا ك أ ن ه رؤوس الشياطين ف إ ن ه م لاكلون منها فما لئون منها البطون ثم بعد ذلك فشاربون عليه من الحميم من الماء الساخن فشاربون شرب الهيم ا ل إ ب ل ا ل ع ط ش ى هذا نزلهم يوم الدين إ ن ه ا ترمي بشرر كالقصر شرر جهنم الشرار ا ل و ح د ة ك أ ن ه ا ق ل ع ة ك أ ن ه ا جماله صفر الصفر هنا بمعنى السواد ك أ ن ه ا ا ب ن سوداء من الذي يطيق النار ومن الذي يتحملها لباسهم الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار ويصب من فوق رؤوسهم الحميم سرابيله ب ن ق ط ر ا ن وتغشى وجوههم النار و القطران النحاس الذي وضع في النار حتى احمر يلبسونه أ ه ل النار عذابهم أ ل ي م و العذاب الذي يغشاهم كثير من ذلك وترى المجرمين يومئذ مقرمين في ا ل أ ص ف ا د قال ابن عباس أ م ا وعزه الله ما قيدهم م خ ا ف ة أ ن يعجزوه ما بربطوهن عشان يقول ما يقوم جارين لا والذي نفسي بيده ما قيدهم م خ ا ف ة أ ن يعجزوه ولكن أ ر ا د أ ن يذلهم ولذلك تجد الحديث عن السرابين وعن ا ل أ غ ل ا ل إ ذ ا ل أ غ ل ا ل في أ ع ن ا ق ه م والسلاسل يصحبون خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في س ل س ل ة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه و ذلك كما قال ابن عباس مع عظم خلق البشر و كثره عدد أ ه ل النار بالرغم من أ ن أ ه ل النار كثر و الواحد منهم عظيم الخلق و يدخل النار و النار كلما قا, ل ا ل ل ه لها يوم نقول لجهنم هل, هل ا م ت ل أ ت فتقول هل من مزيد حتى يضع ج ب ا ر رجله على ا ل ن ا ر فينزوي بعضها على بعض تقول قط قط أ ي كفاني النار لو أ ر د ت أ ن تعرف عظمها الشمس والقمر كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه و سلم الشمس والقمر ثوران مكوران يوم ا ل ق ي ا م ة في النار الشمس يوم ا ل ق ي ا م ة في النار والقمر مكوران أ ي صاروا في شكل, في شكل مكور كورهم الله ثوران داخل النار نار ع ظ ي م ة و لكن بالرغم من عظم خلق ال ال ال ال ال ل النار ا ل م ل ا ئ ك ة ي أ خ ذ و ن من يريدون إ ل ق ا ء ه في النار من رجله ومن ر أ س ه قال تعالى ف ي أ خ ذ و ا بالنواصي و ا ل أ ق د ا م زول ما بين مقعده ما بين م ك ة و ا ل م د ي ن ة درس كجبل أ ح د الدرس الواحد ده الملائكه بن سكو من ر أ س كدعه قالوا أ ه ل م ك ة قالوا بيقدروا على التسعتاشر ملك ق ا لكن و ا نحب ن ف ك م شغرا جهر أبو و ق ل أنا بلاي بقضيكم ت ع ربنا قلون هين لكن ربنا ختم ا ل آ ي ة وما يعلم جنود ربك إ ل ا هو و إ ن هي إ ل ا ذكرى للبشر ولذلك فيؤخذ بالنواصي و ا ل أ ق د ا م لمن يؤخذ بالنواصي و ا ل أ ق د ا م تكاد ا ل س ل س ل ة ا ل ف ق ر ي ة أ ن تنكسر تظن أ ن يفعل بها ف ا ق ر ة ف ا ق ر ة أ ي ا ل س ل س ل ة الفقريه لما نمسكو ا ك د ه يقول ظهري من كسر الليله يمسكو ا ك د ه ا ل م ل ا ئ ك ة يمسكو ا من راسه ومن ق ن ع ي ليكو ب ر د ا ء يمسكو الملك ا ك د ه بس داري ا ل م ي في النار يقول لنا ظهري من كسر تظن ان يفعل بها ف ا خ ر ة وبعدها ابن عباس قال خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في س ل س ل ة ذرعوها سبعون ذراعا فاسلكوه قال الواحد ينجر اللحم ة بيدخل اللحم ة في حديده ي ق ل ب ا ل ح د ي د في النار الملائكه بجيب ا ل ح د ي د ة ب د خ ل ا في راس الزول ويخرجا ه من دبر فينتظم في سلك ا ل ح د ي د ة كما تنتظم اللحم ة فيقلب الملك بعضهم في النار هكذا يقلبون في النار كذا و أ ن ت إ ذ ا ر أ ي ت هذا العذاب وهذا العقاب الذي لم يكن ضرب من الخيال إ ن النار تعجز ا ل أ ل س ن ة أ ح ي ا ن ا ً عن وصفها والعقول و ا ل أ ذ ه ا ن عن إ د ر ا ك ه ا ولكن ما حدث ا ل ق ر آ ن إ ل ا بحقائق وما كان كلام رب العالمين أ س ا ط ي ر أ و ضرب من الخيال إ ن ه ا حقائق سوف تكون يوم ا ل ق ي ا م ة بكل ما أ ع د الله ل أ ه ل النار من العذاب ولكن ليس هذا هو المهم ف أ ه ل النار عذابهم كثير و أ ل و ا ن العذاب عندهم كبير ف إ ذ ا كان الزقوم طعام ا ل أ ث ي م ش ج ر في النار قال عليه ا ل ص ل ا ة و السلام لو أ ن ق ط ر ة من الزقوم قطرت على أ ه ل ا ل أ ر ض ل أ ف س د ت عليهم معايشهم فكيف بمن تكون طعامهم لو ورد وحد ا ة م ج ر ة الزقوم وقعت في ا ل أ ر ض ا ل أ ر ض ينتهي كلا بما فيها لا تصلح بعد ذلك لا لزرع و لا ل س ك ن بشر فكيف بمن تكون طعامهم النار ما أ ك ث ر بكاء أ ه ل النار فيها ونادوا يا مالك ليقض ي علينا ربك قال إ ن ك م ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أ ك ث ر ك م للحق كارهون إ ن أ ه ل النار كما جاء في الحديث يبكون الدموع حتى تنقطع ثم يبكون الدماء ولو أ ر س ل ت فيها السفن لجرت الدمل ل ب ي ط ع ه أ ه ل الايام ن ر من ع و و ن ب ك خدت فوق سفينة ي ش ي ا ل سخانه ف ي تمشي ن نحن غافلون عما أعد لنا وعما أعد الله لأهل النار عما وعما والله الله ا لأهل ل أعد أعد س ة التي الآن الصيف في ذ ه الأيام سخانة ش د ي د ة هذا نفس جهنم نفس جهنم الدنيا كلها سخن ثلاثه ش ه و ر س خ ا ن ة بس دا نفس واحد جهنم ي ت ل ف س ثلاثه ش ه و ر الناس يسخنوا ا ل أ م ر أ ك ب ر مما يتصور و يتخيل كثير من الناس لكن ا ل أ ه م كيف ننجو من النار و ما هي ا ل أ س ب ا ب التي تدخل الناس النار أ و ل شيء لينجو ا ل إ ن س ا ن من النار فمن زحزح عن النار و أ د خ ل ا ل ج ن ة فقد فاز لينجو ا ل إ ن س ا ن من النار عليه أ ن يعرف الصفات التي تدخل الناس النار أ و ل شيء الشرك بالله إ ن الله لا يغفر أ ن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إ ن ه م ا يشرك بالله فقد حرم الله عليه ا ل ج ن ة وماواه النار وما للظالمين من أ ن ص ا ر ف ق ب ك ب و ا فيها هم والغاؤون وجنود إ ب ل ي س أ ج م ع و ن قالوا وهم فيها يختصمون تالله إ ن كنا لفي ضلال مبين إ ذ نسويكم برب العالمين كانوا يسوون بين الخالق والمخلوق فيعتقدون في البشر ما لا يعتقد من ا ل ع ظ م ة و ا ل إ ك ل ا ل والتوحيد والخضوع إ ل ا لله الواحد الديان فبذلك بدلا من أ ن يكونوا عبيدا لله صاروا عبيدا للعبيد وعبيدا للبشر هذا يدخل النار ولا شك والكفر والتكذيب و ع د ة للكافرين يدخل النار عدم القيام بالتكاليف ا ل ش ر ع ي ة قالوا ما س ن ك ك م في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نكذب بيوم الدين وكنا نخوض مع الخائضين حتى أ ت ا ن ا اليقين التكذيب و العدم ا ل ق ي ا م بالشرائع والتكاليف ا ل ش ر ع ي ة ثالثا مما يدخل النار صنفان من أ ه ل النار لم أ ر ه م ا تيه ناس نار في ناس, ناس نار س ن ا ع د ا د ي ي ف كذلك د ه ع ا ا ب و ن النار ولا ي... ولا يقضى عليه فيموتوا ولا يخفف عنهم من ا والزول ولا ولا عذابها ر تغلي ويتعذب فيموت جلده عليه يقع في يقضى يخفف ذ ل ك نجزي كل كفور بيسمعه بأيديهم صياب بالبقر يضربون يقول دي دين كاسيات عاريات مميلات نساء الناس كم من لم أرهما مائلات ده أهل الكفار لكن كأدنى حقاة ورجال النار النار صفان بها ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار لا بجيب النار لا بجيب النار ك ث ي ر ربنا اتكلم عنه قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ل ا أ خ ب ر ك م ب أ ه ل النار كل عتل عتل غليظ يعني كلام ناشف وزول جاف عتل جواظ ج و ا ز كلام س ي ء مستكبر وقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام خ م س ة من أ ه ل النار فذكر البخل في النار أ ي ذو البخيل بمشي النار والكذب في النار و ا ل ش ن ذ ي ر والحديث في ص ح مسلم و ا ل ش ن ذ ي ر في النار و ا ل ش ن ذ ي ر لم يترك النبي ه ي س ل م أ ح د ا ليفسر ا ل ك ل م ة فسرها بنفسه قال الفحاش ا ل ش ن ذ ي ر الفحاش ا ل ش ن ذ ي ر كلام كعب ولسانه كله فيه سوء وكل كلام بتاع ب ت الفاظ ع ا يعني ق ب ي ح ة ت ك ل م كلام فارغ والفاظ سيئه الفحاش الشنظير في النار هذا مما ن يدخل النار ن س أ ل الله ا ل س ل ا م ة و ا ل ع ا ف ي ة مما يدخل النار ا ل خ ي ا ن ة وردت في الحديث الذي في ص س ع ى م س ل م هذا في ا ل خ م س ة والخائن الذي قال ي أ ل و جهدا يسعى بالليل والنهار من أ ج ل أ ن يجد خ ي ا ن ة في مالك أ و أ ه ل ك لصاحب الولد عشان أ خ ت ه وجي خ القتل ا ب قاعده بيدخل ت ه ده ا ا ن خ الناس ي ن ده مشي نار النار اكل الربا يدخل الناس النار ذكر الله أ ن ه ا تدخل النار وكثير من ال ص ف ا ت التي تدخل الناس النار يفعلها الناس دخلت ا م ر أ ه النار في هره في ناس دخلوا ن ا ر في هره في ك د ي س ة يعني شوف شوف الظلم ده بودز وكيف النار في هره وقيس على ذلك كثير من ا ل أ م و ر التي تدخل النار دخلت امراه النار في هره حدث إ ن الذين ي أ ك ل و ن أ م و ا ل يتامى ظلمه انما ي أ ك ل و ن في بطونهم نارا الظلم يفضي إ ل ى النار وكثير من الصفات ده أ و ل شيء بيدخل النار تبعد من ا ل أ ش ي ا ء بيدخل النار د ا ي ما تمشي النار دي أ ب ع د من ا ل أ ش ي ا ء بيدخل النار وقع ا ل أ ش ي ا ء البتج ي من ا ل نار ا ل ص د ق ة تنجي من النار ا ت ق ا ل ن ا ر ولو بشق تمره ا ل ص د ق ة بتبعد من النار الصوم من صام يوما في سبيل الله حديث ا ل بعد خ ا ر ي ب الله وجوى ع النار سبعين خريفا الصوم جنه أ ن يقيك من النار الصوم يبعد من النار ثم لا ي ر ج و النار عبد بكى من خ ش ي ة الله حتى يعود اللبن إ ل ى ا ل ض ر ع ولا يجتمع غبار في سبيل الله و دخان جهنم كما في صحيح مسلم البكاء من خ ش ي ة الله ينجي من النار لا شك قتل الكافر في صحيح مسلم قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا يجمع الله كافرا وقاتله في النار أ ب د ابدا قال الحكتك كافر تتذكذك ا الكتب النار ت الله هو في النار إنت خ ل ك ل المستحق النار دخلك ما الله تدخلك بالمقبلته الحديث الصحيح مسلم لا الله ن أن ا ما سوا ر حتى يجمع في كافرا وقاتله في النار أ ب د ا مبلمه هذا ينجي من النار يا أ ي ه ا الذين امنوا هل أ د ل ك م على ت ج ا ر ة تنجيكم من عذاب أ ل ي م تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله ب أ م و ا ل ك م و أ ن ف س ك م هذه كثير من ا ل أ ش ي ا ء التي تنجي من النار ن س أ ل الله أ ن ينجينا من النار ن س أ ل الله تعالى أ ن ينجينا من حرها ومن زمهريرها ومن حميمها ومن عذابها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 لقد استبنتم الطريق و اتضح لكم السبيل النار و أ ه و ا ل ه ا و ما فيها من الحر و حرنا ا ل آ ن التي نحن فيها ا ل آ ن في هذه ا ل ل ح ظ ة لا نكاد نطيقها فكيف نطيق نارا يؤتى بجهنم يوم ا ل ق ي ا م ة و لها سبعون أ ل ف زمام سبعين أ ل ف زمام يعني مقبض على كل زمام سبعون أ ل ف ملك يجرونها حتى لا تتفلت أ م ا و إ ن ه ا لو تفلت ل أ ك ل ت أ ه ل الموقف جميعهم إ ن س ه م وجنهم ومؤمنهم وكافرهم النار ترى وتتكلم إ ذ ا ر أ ت ه م من مكان بعيد سمعوا لها ت غ ي ض ا وزفيرا و إ ذ ا أ ل ق و ا منها مكانا ضيقا مقرمين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا يربطوهن ويرموه في محلات ض ي ق ة من النار يا اخي هذه نار ك ب ي ر ة ك ب ي ر ة هذه النار و ج ا ء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر ا ل إ ن س ا ن و أ ن ا له الذكرى وبرزت الجحيم لمن يرى ف أ م ا من طغى و آ ث ر ا ل ح ي ا ة الدنيا ف إ ن الجحيم هي ا ل م أ و ى ل م يترك ا ل ق ر آ ن شيء فصل النار ت ح د ث عن لباس أ ه ل ه ا عن شرابهم عن طعامهم عن حالهم عن خزيهم عن ما هم فيه من ا ل أ ل م عن عن انتهاء ا ل م ل ا ئ ك ة لهم عن ل ض ع عن ا ل ف ط م ة عن الجحيم عن السعيد عن صقر عن ا ل ه ا و ي ة حدث ا ل ق ر آ ن عن كل النار من أ ج ل أ ن يخاف الناس ذلك يخوف الله به عباده فذكر ب ا ل ق ر آ ن من يخاف وعيد ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء ص د ي ر ثم بين ا ل ق ر آ ن السبل ا ل م ن ج ي ة والطرق ا ل ك ا ف ي ة لمن اراد أ ن يفر من النار وان ي ف ت ع د عنها النار أ ق ر ب إ ل ى أ ح د ك م من شراك ن ع ل ي و ا ل ج ن ة كذلك ما تشوف نار دي ب ع ي د ة كل ما احد ب يدخلك النار رب ك ل م ة لا يلقي لها صاحبها بالا هي من ص خ ة الله تهوي به في نار جهنم سبعين خ ر ي ف ة كل ما ممكن تدخلك النار احفظ نفسك كويس و أ ك ث ر ما يدخل الناس النار اللسان والفرج أ خ ط ش ي ناس ب أ ل س ن ة و ن ا س بفروجهم اعوذ بالله الزناد و أ ك ث ر ما يدخل الناس ا ل ج ن ة تقوى الله وحسن الخلق أ خ و ا ن ا ا ل ك ا م ده واضح ل أ ن ش ه و ة الفرج لا يحتملها كثير من الناس بل قد تجد ا ل إ ن س ا ن حافظ وتقي و أ ي شيء لكن عندما ت أ ت ي ا ل ش ه و ة يعمى و يصم و يفعل و هو لا يدري شيء عجيب و ش ه و ة اللسان ل أ ن الكلام ش ه و ة مجرد أ ن ه يزول يتكلم ش ه و ة أ ز و ر ممكن ي ج ن د مع ناس يستلم المجلس برا حتى في اي حاجه ا ل ك و ر ة طوال ينضم الفن ينضم هه ا ل س ي ا س ة يتكلم هه القرار 93 ا ث ه و خمسمئه و الف يتكلم هه يتكلم عن في الدين ينطفه يجيفه الناس يقول لا بيسكتوا الكلام ده شهوه الما بدي اتكلم منه الكلام ذاته ل أ ن ه م شاور ر غ ب ت ه زور ص ح ب ه خطر أ ك ث ر ما ي د خ ل ا ل ن ا س النار ا ل ف ر ج واللسان من ضمن لي ما بين فقيه و ما بين ف خ د ي ه ضمنت له ا ل ج ن ة ولذلك هذا ا ل إ ن س ا ن أ ن يخوف نفسه بهذه النار كان السلف يضع ح د أ ص ب ع ه على السراج في الفانوس ثم يسحبها يقول يا نفس يا ر د ي ئ ة لا تحتملين نار السراج أ ت ح ت م ل ي ن رار الله التي قال تعالى وقودها الناس والحجاره ة نار بل و و ق د ا الناس والحجارة من وقودها الشمس الشمس جوا النار الشمس دي م س حاره الشمس ذاته قالوا بيساوي الدنيا قالوا كم م ر ة ما اعرف قالوا الشمس بيساوي ا ل أ ر ض م ئ ة مليون م ر ة ولكم ا ما اعرف الشمس ذات خلي ا ل أ ر ض الشمس والناس في ا ل أ ر ض من الكفار المجرمين ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني ل أ م ل أ ن جهنم من ا ل ج ن ة والناس أ ج م ع ي ن و أ ك ث ر أ ه ل النار من النساء أ ك ث ر أ ه ل النار من النساء ل ق ل ة ا ل إ ي م ا ن ولللتبرج وللعصيان ولي و ل ق ل ة ال د ي ن و ل ق ل ة العقل و ل س ر ع ة التقليد يقلد ساكت في الفاجرات وفي الساقطات ع و ذ بالله النار تعجز ا ل أ ل س ن ة عن وصفها والعقول عن إ د ر ا ك ه ا لا أ م ل ك إ ل ا أ ن أ ق و ل سائل الرب جل جلاله في علاه ان يقنا و ان يقينا و إ ي ا ك م شر النار و حرها اللهم يا ربنا و يا مولانا و يا الهنا و يا خالقنا اللهم أ ن ت تعلم انه لا قبل ولا ط ا ق ة لنا بهذه النار اللهم إ ن هذه ان هذا الحر مع انقطاع الكهرباء يا رب العالمين قد أ ث ق ل ن ا و أ ت ع ب ن ا يا رب العالمين لا نطيقه اللهم يا إ ل ه ن ا اللهم لا تقربنا من النار ولا تجعلنا ممن يسمع حثيثها يا رب العالمين اللهم قنا عذاب النار ويوم تبعث عبادك يا رب العالمين اللهم يا ربنا ويا مولانا ويا إ ل ه ن ا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إ ن عذابها كان غ ر ا م ة اللهم اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غرامه اللهم انا إن نستعيذ بك من النار اللهم انا نستعيذ بك من النار اللهم انا نستعيذ بك من النار يا رب العالمين اللهم نجنا يا رب العالمين اللهم ه د ن ا ل أ ح س ن ا ل أ خ ل ا ق ف إ ن ه لا يهدي ل أ ح س ن ه ا إ ل ا أ ن ت واصرف عنا سيء ا ل أ خ ل ا ق فانه لا يصرف عنا س ي ّ ه إ ل ا انت يا رب العالمين و يا اكرم الاكرمين و يا ارحم الراحمين اللهم ارحمنا فوق الارض و تحت الارض و يوم العرض يا رب العالمين و يا اكرم الاكرمين و يا مولانا و يا الهنا و يا خالقنا و يا سيدنا لا رب لنا سواك و لا اله لنا غيرك اللهم نجنا يا رب العالمين اللهم نجنا من النار يا رب العالمين اللهم لا تخزنا يوم تبعث عبادك يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد آ ل ه وصحبه وسلم تسليما كثيرا و أ ق م ا ل ص ل ا ة